قال شيخ إن الراهب يدعى راهب من وجهتين الأولى أن يبتعد من مناظر النساء ويرفض العالم وكل ما فيه ولا يهتم بشيء بك والثانية أن ينقي عقله من الالام ويتحد بالرب وحده وحينئذ يثمر ثمر الروح الذي هو الحب والفرح والسلامة والخيرية وطول الروح والإيمان والود والوداعة والإنسان ومن كان هكذا فلم يوجد له نموس قاومه وبقدر ما تكون همة الإنسان ملازمة لله بلا طياشة بقدر ما تكون نعمة الله متباعفة عليه وبقدر ما نتقرب إليه بقدر ما يهتمه هو بنا وبقدر ما نبتعد عنه بهمتنا بقدر ذلك يبتعد هو منا لانه جعل الاختيار لنا في ذلك اذ قلق نفس الانسان على صورته فهي بطبعها تحبه وتشتاق اليه وهي روحانية فيتشتاق الى الامور الروحانية المناسبة لها واما الجسد فخاصته من الارض فهو يحب الارضيات وإليها يميل بطبعه والشيطان بتحريك الشهوات الجسدانيه يجذب النفس إلى الأمور الأرضية فينبغي للراهب أن يكون له إفراز ويطلب من الله الهداية والمعونه حتى لا ينخدع ويعتمد عليه بإيمان تام لأنه بغير معون من الله لا يقدر أن يناسب الشيطان ولا يبعد منه الأفكار الرديه لكنه إذا سلم نصر الله ولازم الصلاة بأن الله نأذن يملك على نفسه ويجعل فيه هواه ويكمل فيه وصياه فالذي يعلم إنه لا يقدر أن يعمل شيئا بغير الله فلا يستخر كأنه قد عمل شيئا لكنه يشكر الله الذي عمل فيه والشيطان إذا رأى إنسانا مجاهدا فإنه يحرك عليه الأوجاع الخبيث وقد يفسح الله له المجال في ذلك حتى لا يتعظم بإنه جاهد حتى يلتصق به بالصلاة الدائمة فإذا هو عرف ضعفه فإن الله يبطلها عنه أعمل أوجاع الخبيثة وتصير نفسه في هدوء وسلام من أقوال القديس سمعان العامون كما أن الجسد إذا علم أصغر أعضائه كان ذلك نقصانا له هكذا النفس إذا عجزت عن ممارسة أصغر أجزاء الفضيلة كان ذلك نقصانا لها وكما أن الإنسان إذا مشى كثيرا نحو المدينة ونقص سيره ميلا واحدا فقد أضاع كل تعبه ولم يدخلها كذلك الراهب. إذا لم يداهد إلى النفس الأخير لا يدرك مدينة الأطهار وكم أن الإنسان إذا علم آلة واحدة لا يقدر أن يكمل الصناعة اللازمة لها تلك الآلة هكذا الراهب إذا علم وصية واحدة لا يقدر أن يكمل سيرته فليس يكفيه أن يمنع جسده من الزنا فقط بل وأن يضبط فكره ونظره وشهوة لسانه من الكذب والنميمه والشتم والتعيير والمداينه والمزاح والمماحكه فبإجمال من كل كلام بطال كما ينبغي له ايضا ان يعلم اعضاءه الخضوع لاراده الله وليست اعضاء بشريته فقط بل واعضاء سالبه الجواني كذلك وكما أن الجسد يهلك بكل واحد من الوحوش النفاسة إذا ألقى فيه سم كذلك النفس تهلك بكل واحد من الأرواح الخبيسة إذا ألقى فيها فكره وقال أيضا كما أن الخبز يقيت الجسد ويحييه كذلك الكلام الروحاني يقيت النفس ويحييها وهو نور للعينين ومرآة للقديسين يشفي من أمراض الخطيه وكل من لا يعمل بكلام الناموس فقد احتقر واضع الناموس وليس يكفي استماع الناموس والتكلم به من دون العمل بما قيل فيه فكما نؤمن إن الله رحيم كذلك نؤمن إنه صادق وإنه عادل ويجازي كل واحد كنحو عمله له المجل كما قال القديس سمعان العمود أيضا لتكن اسماء الأخوة حلوة فيك ومناظرهم جميلة محبوبة في عينيك وخدمتهم سهلة ميسورة في يديك آمل برغبة واتضاع وعلم بلا حسد ولا بخل ولا تنحل في الشدائد لتكون مرضيا لله عالما انه لو أراد لرفع عنك الشدة وإذا لم يرفعها عن فإنما يريد نسعد فأشكر في كل حال كما أن الذهب لا يمكن أن يعمل منه إناء مختار للملك بدون سك وصيارة وكذلك الشمة لا يقبل الانطباع بالصورة الملكية بدون تليين هكذا النفس لا تصلح لأن تنقش فيها صورة المسيح الملك بدون أدب كثير ظاهر وباطن، ورياضة وافرة ومحن شديدة قال شيخ كما أن الإنسان الذي ترك المملكة وترهب يمدح من العقلاء والفضلاء لأن الرهبن أفضل من كل ما تركه إذ هي توصل إلى المملكة السمائية الدائمة كذلك إذا ترك إنسان الرهبن وصار ملكا فإنه يزن من كل الفضلاء وقال أيضا لقد كان الإنسان في البدء شبه الملائكة فلما سقط صار شبه البهائم لكن إذا كانت الطبيعة الإنسانية تسوق إلى الشهوات البهيمية فإن الشريعة المسيحية تؤدي إلى الغاية الملاكية لان المسيح وعد الذين يعملون إرادته انهم سيكونون مثل ملائكة الله فاعلم يا أخي إنه ليس شيء يقرب إلى الله مثل الطهارة والإتضاع ويمكن اقتناؤهما بالصوم والصلاة والصهر والتعب وإتمام الخيرات تقطع رأس الشر الذي هو حب المقتنيات وقال شيخ كل راهب يجلس في قلايته ويدرس في مزاميره فهو يشبه من يجري في طلب الملم والذي يداوم في الصلاة فهو يشبه إنسانا يكلم الملم وأما الذي يسأل ببكاء فهو يشبه من هو ممسك برجلي الملك يطلب منه المغفرة قيل سمع أخ اخبار القديسين فظن إنه يمكنه أن يقتني فضائلهم بلا تعب فسأل شيخا كبيرا فقال له إن أردت أن تقتني فضائل القديسين فصير نفسك مثل صدي يكتب كل يوم آية من معلمه فإذا حفظها كتب غيرها فإفعل أنت كذلك هكذا قاتل بطنك في هذه السنة بجوء فإذا أحكمت ذلك قاتل حين أذن الصبح الباطل لتبغضه كالعدو وإذا قومت هذين فإحرص على أن تزهد في أمور الدنيا وتطرح همك على الله فإن تيقنت إنك قد قومت هذه الثلاثة خصال فستلقى المسيح بلالة كثيرة سئل شيخ من أحد الأخوة ما هي فلاحة النفس لتثمر فقال له السكوت والإمساك وتعب الجسد والصلاة الدائمة وأن لا يجعل الإنسان باله من عيوب غيره بل من عيوبه فقط فمن دام في هذه الخصال اثمر سريعا قال شيخ لا تملأ بطنك من الخبز والماء ولا تشبع من نوم الليل فإن الجوع والصهر يلقيان أوساخ القلب من الأفكار والجسد من قتال النجاسة فيسكنه الروح المقدس لا تقل اليوم عيدا كل وأشرب فإن الرهبان ليس لهم عيد على الأرض وإنما فصحهم هو خروجهم من الشر وعنصرتهم تكميل وصايا المسيح ومظال لهم حصولهم في ملكوت السماء فأما الشبع من الخبز فإنما هو والد الخطية حسن الراهب هو الصوم وسلاحه هو الصلاة فمن ليس له صوم دائم فلا يوجد حسن يمنع عنه العدو ومن ليست له صلاة نقيه فليس له سلاح يقاتل به الأعداء كل من يجعل الموت مقابله كل حين فإنه يغلب الضجر وصغر النفس وقال أيضا إذا تمكنت النفس فإنها تزداد قوة على قوتها كالجلود التي تدبغ وتداس وتبيض وتدفف قال ان دانيال ما دام الجسد ينبت فبقدر ذلك تذبل النفس وتضعف وكلما ذبل الجسد نبتة النفس طلب اخوه الى شيخ ان يترفق بنفسه في كثره الجهاد فقال حقا اقول لكم يا اخوتي ان مصير ابراهيم خليل الله ان يندم اذا رأى كثره مواهب ولم يجاهد ويتعب اكثر مما فعل قال أخي لشيخ إن افكاري تدور وتحزنني جدا فقال له الشيخ اجلس في قلايتك ولا تخرج منها والأفكار تعود إلي، كمثل حماره مربوطة وجحشها يدور ثم يرجع إليها هكذا من يصبر في قلايته من أجل الله فإن دارت الأفكار فإنها ترجع إليه وقال أيضا كما أن الغرس إذا قلع من موضعه وغرس فيه غيره لا يسنر ما لم يثبت في موضع واحد كذلك الراهب الذي ينتقل من دير إلى دير لا يسنر ما دام متنقلا كان أخ يقاتل بأن يخرج من ديره فذهب وأعلم رئيس الدير فقال له الرئيس اذهب واجلس في قلايتك وإرهم جسدك رهينة لحائط القلاية وأترك الفكر يهيم حيث ما شاء وأنت لا تبرح من القلاية قد وقال شيخ ينبغي للراهب أن يقاتل بجهاد كثير شيطان البجر وصغر النفس وبخاصة وقت الصلاة فإذا قوي على هذا فليحذر من شيطان الكبرياء وليقل إن لم يبنى الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون وإن لم يحرص الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس كما يذكر كلام النبي إن الله يعاني المستكبرين ويعطي المتوابعين نعمة رأى شيخ مغنية مزينة فدمعت عيناه وتلهب فسئل عن السبب فقال لقد حركني أمران أحدهما إهلاك هذه المرأة لنفسها والآخر إنه ليس في من الحرص في سبيل إرضاء الله بقدر حرص هذه في سبيل إرضاء الناس قال شيخ بخصوص لعازر المسكين إننا لم نجده عمل شيئا من الفضيلة غير إنه لم يدمدم قط على ذلك الغني الذي لم يرحمه كما كان شاكرا الله على ما كان فيه فمن أجل هذا فقط رحمه الله وقع أخ في بلية ومع الحزن أكلف عمل رهضانيته وإذ أراد أن يبدأ بالعمل من الرأس كان يستثقل ذلك ويقول متى أبلغ إلى ما كنت فيه وكان يدجر وتصغر نفسه فلا يقدر أن يبدأ بعمل الرهبنة مرة أخرى وأخيرا ذهب إلى أحد الشيوخ وقص عليه أمره فلما رأى الشيخ حزنه ضرب مثلا قائلا له كان إنسان له بقيع فمن توانيه انتلأ ذلك البقيع شوكا وإنه بعد ذلك انتبه وأراد أن ينقي ذلك البقية من الشوك فقال لابنه يا ابني اذهب إلى البقية ونقيه وقلع شوكه فلما ذهب ابنه وأبصر كسرة الشوك سئم ومل ونام وبعد أيام كثيرة اتاه أبوه لينظر ماذا عمل الغلام فلما رآه لم يعمل شيئا قال له حتى الآن لم تنق شيئا فقال الغلام أخبرك يا أبتاه كلما عزمت على البدء في العمل أبصر كسرة الأشوك فأحزن ومن كسرة الحزن كنت أضع رأسي وأنام فقال أبوه لا يكون الأمر هكذا يا ابني ولكن نقي كل يوم قدر مفرشك فقط قليلا قليلا ففعل الغلام كما أمره أبوه وداوم على ذلك حتى فرغ الشوك من ذلك البقيع وأنت كذلك يا حبيبي ابدا بالعمل شيئا فشيئا ولا تضجر والله بطيبه ونعمته يرد إلى سيرتك الأولى فذهب الأخ وعمل وصبر كما علمه الشيخ فوجد نياحا وأفلح قال الشيخ احذر أن تصنع خطيه بهوات لئلا تعتادها فتصنعها بغير هوات كالضحك وسئل كيف أسكن في دير بغير قلب فقال ذلك بأن تعد نفسك غريبا ولا تطلب أن يكون لك فيه كلمة مسموعة كما تقطع هواك ولا تحسب نفسك شيئا كما سئل عن الغربة فقال هي الصن وترك الالتفات إلى الأمور قال أخي لشيخ إني أرى فكري دائما مع الله فقال له أن اعجب من هذا أن ترى نفسك تحت جميع الخليقة فلا سقوط مع الاتضاع وسئل ما هو الاتضاع فقال أن تحسن إلى من أساء اليك وتسكت في جميع الأمور قال بعض الشيوخ إذا صرنا في السلام غير مقاتلين فسبيلنا أن نتضع كثيرا لأن ندخل علينا فرحا غريبا فنفتخر وننسب ذلك إلى جهادنا ونتعظم في أنفسنا فيتركنا من عنايته ونسلم إلى القتال فنسقط، لأن الله لأجل ضعفنا ضرارا كثيرة يرفع عنا القتال سأل الأنبى أمون الأنبى من عن الأفكار النجسه التي تتولد في قلب الإنسان والحسيات البطالة فقال له هل يقطع الفأس بغير إنسان يقطع به فأنت إذن لا تعطي هذه الأفكار أهمية ولا تستعملها وهي تقتل وسأله أيضا أنبى أشعياء عن هذه المسألة فأجابه مثل تابوت مملوء سيابا ان تركتها دون أن تتعاهدها سوست وتلفت كذلك الأفكار إن لم تفعلها جسدانيات بطلة وايضا ساله سأله با يوسف بهذا الخصوص فقال له مثل حية أو عقرب في جراب فمع طول الزمان يموتان فيه كذلك الأفكار السوء التي تعرض لنا من الشيطان بالصبر تقتل قال اخ لشيخ ان أصابني ثقل النوم أو فاتني وقت الصلاة وانتهيت ولم تنبسط نفسي للصلاة حزنا فماذا أعمل فقال له ولو منت إلى الصباح فقم واغلق بابك وأتمن قانونك فالنبي داود يقول مخاطبا الله لك النهار ولك الليل وإلهنا لكسر دبوده ورحمته في أي وقت دعي أجاب قال شيخ الذي يأكل كثيرا ويقوم عن المائدة أفضل من الذي يأكل قليلا ويبطئ أمام المائدة حتى يشبع وقال آخر إذا رأيت شابا يصعد إلى السماء بهواه فشد رجله واطرحه فإن هذا أنفع له كان أحد الرهبان المجاهدين إذا قالت له الشياطين في فكره ها قد ارتفعت وصرت كبيرا كان يتذكر ذنوبه قائلا ماذا أصنع من أجل خطاياي الكثيرة وإذا قالوا له لقد فعلت زنوبا كثيرة وما بقي لك خلاص يقول وأين هي رحمة الله الكثيرة فانهزمت عنه الشياطين قائلين لقد كهرتنا إن رفعناك التضع وإن وضعناك ارتفع أخبر أب انه أقصر أربع مراتب مرتفعة في السماء الأولى مريض صادر شاكر لله والثانية صحيح يضيف الغرضاء وينيح الضعفاء والثالثة منفرد في البرية مكتهد والرابعة تلميذ ملازم لطاعة أبيه من أجل الله ووجد أن مرتبة التلميذ أفضل من المراتب الثلاثة الأخرى وزعم إنه سأل الذي أراه ذلك قائلا وكيف صار هذا هكذا وهو أصغرهم فأصبح أكبرهم مرتبة فقال إن كل واحد منهم يعمل الخير بهواه وأن هذا فقد قطع هواه لله وأطاع معلمه والطاع لأجل الله أفضل الفضائل قال الشيخ لتلميذه ريح لنا يا ابني فإننا لنا لنخاف من الله حتى ولو مثل كلم فقال له التلميذ لا تقل هكذا يا أبي وإلا فأنت تجدف على الله فقال له الشيخ أجدف إني سوف أبين لك هذا بهذه الحقيقة وهي ربما أنا مضيت بالليل إلى موضع الأسرة فكنت إذا سمعت صوت الكلاب أخرج لساعتي فزعا منها فالخطأ الذي لا يردني عنه خوف الله ردني عنه خوف الكلاب وقال أيضا لو اننا نحب الله مثلما نحب أصدقائنا لكان طوب لنا فقد ابصرت ناس كسرين قد احزنوا أصدقائهم فلم يهدأوا الليل مع النهار بالشفعات والهدايا حتى ردوا الحب فيما بينهم أم الله فحزين من أجل خطايانا، وما نكترث لذلك ولا نطلب رضاه قال شيخ ذهبنا مع اخوه إلى دير خارج الإسكندرية على بعد خمستاشر ميلا فلقينا انبا تدري وقد كان رجلا كثير التعب في الرهبنة ومعه موهبة الصبر فحدثنا عن أخ كان ساكنا في القلال الكائنة خارج الأسكندرية وكان قد اتنى له موهبة البكاء وفي يوم من الأيام أودعه قلبه وجاءه بكاء كثير فلما رأى كسرة البكاء قال لنفسه هذه علامة ودل على إن يوم موتي قد دنى فكان كلما تفكر في ذلك كان البقاء يزداد ويكثر كل يوم فلما انتفعنا من حديث الشيخ سألناه عن الدموع لأي سبب يا أبانا تأتي الدموع من نفسها مرة ولا تأتي من نفسها مرة أخرى لنا الشيخ الدموع مثل المطر والراهب مثل الفلاح فينبغي له إذا أبصر المطر قد جاء أن يحرص أن يفوته شيء منه بل يصرفه كله إلى أرضه حقا أقول لكم يا ابني إنه ربما يكون يوم واحد منطر أخير من السنة كلها فمن أجل ذلك إذا رأينا المطر قد جاءنا فلنحرص أن نحفظ أنفسنا ونتفرغ إلى التضرع إلى الله دائما إذ لا ندري هل نجد يوما آخر مثل اليوم الذي جاءنا فيه البكاء أم لا فسألناه نحن أيضا وقلنا اخبرنا يا أبانا كيف ينبغي الإنسان أن يحفظ ذلك البكاء إذا جاء فقال الشيخ من قبل كل شيء لا يتوجه ذلك الإنسان الذي يأتيه البكاء في ذلك اليوم أو تلك الساعة أو تلك السنة إلى إنسان ويتحفظ أن لا يملأ بطنه وأن لا يستكبر في قلبه ويفضل أن يبكي وأن يتفرغ للقراءة والصلاة فإذا جاء النوح فهو يعلمه الأمور التي تضر والأمور التي تأتي به ثم إن الشيخ حدثنا وقال إني أعرف اخا كان جالسا في قليته يعمل في الضفيرة وكانت الدموع تأتيه بغزارة فكان إذا رجع إلى العمل في الضفيرة يجمع عقله ويأتيه البكاء حتى في القراءة كذلك فإنه إذا أخذ الإنجيل جاء البكاء وإذا تركه ذهب البكاء عنه حينئذ قال لنفسه حسنا ما قاله الأباء إن النوح هو معلم يعلم الإنسان كل شيء يبسع نفسه مضى أخ إلى الأب سلوانس وأخبره بأن له عدوا قد كسر شره وقد سأل الصحر في إهلاكه، وإنه يريد أن يسلمه إلى السلطان ليؤدبه وتنفع نفسه. فقال له الشيخ اعمل ما شئت. فقال الأخ اصنع لي صلاة. فقام الشيخ ليصلي. ولما بلغ إلى قوله اغفر لنا يا رب خطايانا كما نغفر نحن لمن أخطأ إلينا، قال لا تغفر لنا يا رب خطايانا كما لم نغفر نحن لمن أخطأ إلينا. فقال الأخ لا تقل هكذا يا أبي فأجابه الشيخ إذا كنت تريد أن تنتقم من من أساء إلي فهذا ما يجب أن يقال يا ولدي وهكذا يكون فصنع الأخ مطانية وصفح عن عدوه فسر أحد الشيوخ قول الله على خطيتين وثلاث خطايا صبور، وأما الرابعة احتمل فقال الأولى هي التفكير في الشر والثانية هي الخضوع للفكر والثالثة هي التحدث بلسانه والرابعة هي إتمام الفعل وعن هذه ينتقم قال الشيخ إن من يحب السكوت ينجو من سهام العدو أما الذي يحب الجماعات فإنه يصلب بجراحات كثيرة كان إنسان يريد أن يترهب وكانت أمه تمنعه ولم يزل يلح عليها قائلا أريد أن أخلص نفسي حتى توفيت أمه بعد قليل فمضى وترهب وصار متوانيا في رهبلته فحبس إنه مرض جدا وخطس عقله إلى موضع دينونة فرأى أمه مع الذين يعزبون ولما رأته قالت ما هذا يا ولدي وكيف جئت إلىها هنا؟ وأين قولة أريد أن أخلص نفسي فبقي حائرا ولم يدري كيف يجيبها فرجع إلى نفسه وقام من مرضه وعلم إن الله الرحوم قد افتقده ونبهه فحبس ذاته في قلاية لطيفة وجلس يهتب بخلاص نفسه بالتوبه والبكاء على ما سلت من تواني حتى كان الأباء يطلبون إليه أن يكف عن البكاء قليلا فكان يجيبهم إن كنت لم أحتمل تعيير أمي فكيف يكون حالي إذا وقفت قدام المسيح بحضرة الملائكة يوم الدينونة أيمكنني أن أحتمل ذلك الخزي المعد الخطار؟